ألم نجعل للأرض مهد و الجبال أوتاد و خلقناكم أزواج و جعلنا نومكم سبات و جعلنا الليل لباس و جعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا 111 وجعلنا سراجا وهاجا 112 وأنزلنا من المعصرات ماءا بِهِ 113 لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا 114 إن يوم الفصل كان يَوْمَ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم 119. مكانت مرصادا للطاغين مآبا لابفين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا 111. جزاء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 117. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا 118. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق 112. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا 113. إنا أنذرناكم عذابا قريبا 114. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا 114. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة 111. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة 112. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة 121. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى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 111. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 112. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 113. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها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 يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى 113. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا 114. فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 111. فإن الجنة هي المأوى 112. يسألونك عن الساعة أيان مرساها 113. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وَمَا وما يجريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا 118. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ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 119 ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره 110 ثم إذا كَلَّا أنشره 111 كلا لما يقض ما أمره 112 فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثُمَّ ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا 112. وعنبا وقضبا 113. وزيتونا ونخلا 114. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم 111. فإذا جاءت يَوْمَ 112. يوم مِنْ المرء من أخيه وَصَاحِبَتِهِ وأمه وأبيه 114. وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني 111. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة 113. أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم 111. إذا الشمس كورت 112. وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت 114. وإذا العشار عطلت 115. وإذا الوحوش حشرت 116. وإذا البحار سجرت 117. وإذا النفوس زوجت وإذا سئلت بأي قتلت 111. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت 112. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت 113. علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم الجوار الكنس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 وَمَا وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين 118. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون 111. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم 112. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم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 يَوْمَ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون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 كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم 121. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وَمَا وما يكذب به إلا كل معتد أثيم 118. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 119. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون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 111. تعرف في وجوههم نظرة النعيم 112. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك 113. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 114. ومزاجه من تسني من عينا يشرب بها المقربون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 يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كدحا فملاقيه 112. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 113. وينقرب إلى أهله مسرورا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 ربه كان به بصيراً فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسقى تركب طبقاً عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون 111. بل الذين كفروا يكذبون 112. والله أعلم بما يوعون 113. فبشرهم بعذاب أليم 114. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم 115. والسماء ذات البروج 116. واليوم الموعود 117. وشاهد ومشهود 118. قتل أصحاب الأخدود 119. النار ذات الوقود 110. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود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 مجد مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب 114. إن كل نفس لما عليها حافظ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 111. إنه يعلم الجهر وما يخفى 112. ونيسرك لليسرى 113. فذكر إن نفعت الذكرى 114. سيذكر من يخشى 115. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 113. إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة 125. نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع 119. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية 111 فيها سرر مرفوعة وأكوأب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة 112 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 113 وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت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 وَأَمَّا إِذَا مَائِتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ 111. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما إِذَا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا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 ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة 113. ارجعي إلى ربك راضية مرضية 114. فدخلي في عبادي ودخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد 110. وأنت بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد 112. أيحسب يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أَيَحْسَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُطَ حَمَلَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فك رقبة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 119 والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة 110 عليهم نار اللَّهِ 111 بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا والشمس وضحاها 113 والقمر إذا تلاها 114 والنهار إذا جلاها والليل إذا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 كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها 111 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى 124. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا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 112. وما لأحد عنده من نعمة تجزى 113. إلا رَبِّهِ وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. والضحى والليل إذا سجى 116. ما ودعك ربك وما 111. وللآخرة خير لك من الأولى 112. ولسوف يعطيك ربك فترضى 113. ألم يجدك يتيما فآوى 114. ووجدك ضالا فهدى 115. ووجدك عائلا فأغنى فأما وَأَمَّ الْسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَلَكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَلْقَى ضَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِن 119. مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا 110. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين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 كلا إن الإنسان ليطغى 123. أرآه استغنى 124. إن إلى ربك الرجعى 125. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى 111 أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية 113 ناصية كاذبة خاطئة 114 ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب 120. بسم الله الرحمن الرحيم 121. <تصفيق> إنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر 123. ليلة القدر خير من ألف شهر 111. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر 112. سلام انهي حتى مطلع الفجر 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة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 لا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة.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 بسم الله الرحمن الرحيم 112. إذا زلزلت الأرض زلزالها 113. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها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 111. وإنه على ذلك لشهيد 112. وإنه لحب الخير لشديد 113. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 114. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم 118. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فَأَمَّا فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة وَأَمَّا مَنْ وأما من خفت موازينه وَمَا هاوية 126. وما أدراك ما هيه نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم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 111. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. والعصر إن الإنسان لفي خسر 114. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 115. بالحق وتواصلوا بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة 123. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمه وَمَا وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة 113. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة 114. بسم الله الرحمن الرحيم 111. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل 112. وأرسل عليهم طيرا أبابي لترميهم بحجارة من سجيل 113. كعصف مأكول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 الذينهم عن صلاتهم ساهون الذينهم الذين يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم 114. أعطيناك الكوثر 115. لربك وانحر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 111. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا 112. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تو بسم الله الرحمن الرحيم 111. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب 112. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب 113. في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم 117. قل هو الله أحد لله الصمد 118. لم يلد ولم يولد 119. ولم يكن له كفوا أحد 110. بسم الله الرحمن الرحيم 111. قل أعوذ برب الفلق 112. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وَمِن ومن شر النفاثات في العقد 112. ومن شر حاسد إذا حسد 113. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس 112. من شر الوسواس الخناس 113. الذي يوسوس في صدور الناس 114. من الجنة والناس